book 2 93 96 96 shongjokkari obboy 3 huruf al-atf falafa huruf al-atf 3 ghorite elan আমি উঠে পড়ি যখনই আমি পড়া শুরু করি তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি আসির মুজর আলাইয়া আসির মুতাইবান مجرد أن يكون علي ان أدرس يكون مي ش بر هجبهشاننجشاننجي مي قاج ك بده كبه ستووقف عن العمل بمجرد أن أصيرة في السين سأتوقف عن العمل مجرد ان أصير في السين. أبني كاكون فن قربين؟ متى, متى أنت ستتصل؟ جاكوني آمي كنو شماي بابو بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت جاكوني شه إكتو شماي بابي تاكوني شنغي شنغي شه فن قربي سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت اپنی کتکھن کاج کربن متى سوف تشتغل الی متى سوف تشتغل جتکھن امی پاربو توتکھن کاج طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك عمي যতদিন সুস্থ থাকব ততদিন কাজ করব سوف اعمل طالما انني بصحه جيده إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل شي راننا كوربار بوريورته خبرير إنها تقرا الجريده بدلا من أن تطبخ إنها تقرا الجريده بدلا من أن تطبخ সে ঘরে যাবার পরিবর্তে মদের দোকানে বসে আছে আমি যতদূর জানি সে এখানে থাকে হাসবামা আলম ফুয়সকোনহুনা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 حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل أمي ঘুমিয়ে পড়েছিলাম لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد আমি তা না হলে আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতাম রাস্তা খুঁজে পাইনি তা না হলে ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতামিখ ওয়া ইতু হাসাবল মায়েদ لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম পেতে লগন করুন www.book2.de এই ঠিকানায়